العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد والمقصود أن مصالح السوم لما كانت مشبودة بالعقول السليمة والفقر المستقيمة لما ترى العقول السليمة والفقر المستقيمة من الصحة والحميه شرعه الله لعباده رحمه رحمه بهم وإحسانا إلى عباده وحمية لهم وجود وجنه ليكون الصيام جنة لهم بينهم وبين المعاصي في هذه الدنيا وليكون لهم جنة وسكرا في الآخرة شرع الله هذا السياق وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي هديه في السياق أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس إذا سمع الإنسان كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعل يذكر العلامة ابن القيم الحكمة في تأخير فرض الصيام من أول الإسلام إلى وسط الإسلام وقال ولما كان فطم النفوس عن معلوفاتها وشهواتها من اشق الأمور منع النفوس وطردها وإبعادها أم لوفاتها وشهواتها من أشب الأمور كما هو الملموس ولما كان الأمر كذلك وأصعبها ولما كانت فطم النفوس من أشب الأمور وأصعبها تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة لما توطنت النفوس على التوحيد والسلام بدأت الدعوة المحمدية بالتوحيد بدعوة الناس إلى إفراد الله تعالى بالعبادة والاعتراف له بأنه وحده الخالق الرازق المعطي المانع فإذا تفرد بذلك وجب إفراده بالعبادة بحيث لا يعبد, يعبد سواء ويجب إفراده في أسمائه وصفاته بأن تثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم هكذا بدأ الإسلام بالأسول بالتوحيد اولا وثنى بالصلاة ولما توطنت النفوس على حب الإسلام وقبول الإسلام على التوحيد والصلاة وألفت النفوس أوامر القرآن وليست أوامر القرآن جديدة عليها فنقلت إليه بالتدريج أوامر الإسلام وأوامر القرآن نقلت إلى النفوس بالتدريج بدءا بالتوحيد وثنى بالصلاة وأخيرا الصيام بعد الهجرة وكان فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في السنة الثانية فرض الصيام، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سام تسع رمضانات، وفرض أول ما فرض على وجه التأكيد. وهذا نوع من التدريج بينه وبين أن يدعم الإنسان عن كل يوم مسكين ثم نقل من التدريج ومن التغيير إلى تحتم الصيام، وكان الصيام محتما على أكثر الناس وجعل الإطعام للشيخ الكبير الطائن في السن العاجز عن الصيام والمرأة الكبيرة العاجزة عن الصيام إذا لم يطيق الصيام وإذا كان الشيخ الكبير مع كبره يطيق الصيام يصوم وإذا كانت المرأة العجوز الكبيرة مع كبرها تطيق الصيام تصوم فإذا عجزا الواجب في حقهما الإطعام عن كل يوم مسكينا مدا من طعام فإنهما يفتران ويطعمان عن كل يوم مسكينا ومقدار الإطعام عن كل يوم مد بمعنى إن الصاع يكفي لأربعة أيام ورخص للمريض والمسافر ان يفطر ويقضي جعل الله لهما ايام بعد قدوم المسافر وبعد صحة المريض وللحامل والمرضع كذلك اذا خافت على انفسهما عليهما ان يفطر لهما الفطر ثم القضاء فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضايا إطعام مسكين لكل يوم هنا أحكام ينبغي التفصيل فيها وبالنسبة للناس الأقوياء من الرجال والنساء تحتم الصيام بعد أن كان بالتخيير ولا يسعهم إلا الصيام وبالنسبة للمريض العاجز عن السيار الذي مرضه مرض مزمن حكمه حكم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة له ان, يس... له أن يفتر ويتعن عن كل يوم مسكينا مدى من طعام يلحق الإنسان المريض مرضا ملازما له أو من أخذت كليته احدى كليتين ويعيش على كلية واحدة ونسه بعدم الصيام وأن الصيام يضره ومن في معنى هؤلاء جميعا يلحقون بالشيخ الكبير وبالمرأة الكبيرة واجبهما الإطعام للسيام والمريض. والمسافر والمريض أما المريض مرضا عاديا غير مزمن من حقه أن يفطر ثم يقضي وليس عليه إلا القضاء ليس عليه الإطعام من أفطر لكونه مريضا ثم عافاه الله فواجبه القضاء دون الإطعام كذلك المسافر من أخذ بالرخصة فأفطر في في سفره فلم يصم ليس عليه إلا القضاء ولكن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر ما لم يتضرر بالصيام إلى درجة أنه يخشى عليه أن يغشى عليه ويغمى عليه إذا وصل إلى هذه الدرجة. ليس من الصيام ليس من البر الصيام في السفر في أمثال هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليس في كل مسافر ليس من البر الصيام في السفر قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في هبط رجل سبق فجعلوا يضللون عليه ويرشون عليه بالماء لما سُغل عنه أخبر بأنه كان صائما فقال في مثله ليس من البر الصيام في السفر أما إذا كان المسافر قادرا على الصيام فهو مخير بين الصيام وبين الإفقار إن أخذ بأصل الرفص له أن يفقر ولو كان سفره بالسيارة ولو كان سفره بالقائرة ولو كان سفره بالباخرة ولو كان سفره للعمرة لا كما يظن بعض الناس أن من يريد أن يعتمر في رمضان عليه أن يسوم ليعتمر ويؤدي أعمال العمرة وهو صائم وليس ذلك بلازم وليس في السنة ما يشير إلى هذا المعنى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> العمره في رمضان تعدل حجه اي العمره في شهر رمضان في أول رمضان وفي وسطه وفي اخره في ليله في نهاري كنت صائما كنت مفترا المهم إيقاع العمرة في شهر رمضان هذه الفضيلة إذا المريض والمسافر عليهما القضاء فقط دون الإطعام وأما الحامل وأما المرضع ففيهما التفسير ان أذقرت الحامل خوفا على نفسها لكون صحتها منحرفة خافت على نفسها ولم تخف على من في بطنها كانت من عادتها تصوم والصوم لا يضر ولدها جنينها ولكن هذه المرة رات نفسها انها لا تضيق الصيام تلحق بالمريض تفطر وتقضي ولا اطعام عليها وان افطرت خوفا على ما في بطنها على جنينها قضت وأطعمت اما القضاء لكونها افقرت واما واما الكفاره لان فطرها لم يكن لنفسها ولكن كان لغيرها أي لاجل الحمل لاجل ذلك تطعم تقضي وتطعم القضاء لكونها اكلت في رمضان والإطعام لكون الإفطار أو لكون الإفطار لم يكن من أجلها ولكن من أجل غيرها وكذلك يقال في المرضع إذا كانت المرأة التي ترضع خافت على نفسها لما فيها من مرض أو سافرت فأفطرت لأجل السفر لا لأجل الرضاع في هذه الحالة ليس عليها إلا القضاء وأما إن خافت على الولد لان الحليب ينقص لبنها ينقص ويتضرر الطفل وخافت عليه فافطرت عليها القضاء وعليها الإطعام وهذا الإطعام كله عبارة عن مد مد لكل يوم مد لمسكين أي الساعة يكفي لأربعة أيام، وأما إذا كانت المرأة المرضعة لا ترضع، ولكن الطفلة يعيش على الرضاعة، ما عليها إلا أن تنظف وتلبس وتحافظ على نظافتي. وليست مكلفة بالإرضاع، كما هو الحال في كثير من الأحوال اليوم. في هذه الحالة. لا تسمى مرضعه ولكنها في حكم المربيه تربي لانها لا ترضع ولكن تربي لا يجوز لها ان تفطر بدعوى ان انها مرضعه لانها ليست بمردعه قال الشيخ رحمه الله تعالى نعم وكان بالصوت وكان الإسلام ينظر كذلك إحدىها بوصف <تصفيق> النخيل وفعلها أحدكم لكن كان الصالح إذا قبل الأبر يضعب حرم عليك وعلى الشياء في دور من قبل فوزن ذلك تقول بكثير وإنه استطر عليك الشيء يوم على الشيء رحمه الله تعالى وكان للصوم رتب ثلاثة هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ولطفه للصوم رتب ثلاثة الرتبة الأولى إيجاب الصيام إيجابه بوصف التقييد دون إلزام ذلك في أول الإسلام والمرتبة الثانية تحكم الصيام كما تقدم لكن كان الصائم في أول الامر إذا نام قبل أن يطعم إذا دخل الليل والصائم نام قبل أن يفطر حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة هذه المرتبة التي نسخت كان في أول الإسلام الصيام بدأ بالتكيير كما تقدم ثم انتقل إلى التحتم لكن بقيت مرتبة في الوسط كان الصائم إذا غربت الشمس ويريد أن يفطر، ان ويريد الإفطار. لو غلبته عيناه ونام قبل أن يفطر ودخل عليه الليل ولم يفطر عند الافطار وجب عليه أن يواصل ليلته وتر ويومه الثاني. فنصف ذلك بالمرتبه الثالثه وهي التي استقر عليها الشرع الى يوم القيامه في هذا قصه لرجل من الانصار يقال له قيس بن سرمى الانصاري هذا الانصاري كان صائما ولا يدري هل في بيته طعام أم لا ولما جاوبت إفطار سأل امرأة هل عندها شيء قالت لا ما عندها شيء ولكنها تنقلق فتذهب فتبحث له عن الطعام وكان دور نهاره يعمل يكد في مزرعته صائم وعامل ولا يدري هل في بيتي طعام أم لا أنصاري من السابقين الأولين من الأنصار جاء وقت الإفطار سأل امرأته قالت ليس عندها شيء ولكنها خرجت تبحث له عن الطعام فقلبت عيناه فنام فراجعت فوجدته نائم قالت يا خيبتك لانها تعلم ان الحكم انه سوف لا ياكل في هذه الليله ولا يقرب اهله وغدا سيصبح صائما كان الامر هكذا قبل ان ننتقل الى الحكم فالنقص حياتنا اليوم بحيات أولئك السادة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة إن الواحد منهم يظل صائما وعاملا ولا يجد في بيته ما يفطر عليه من الطعام يلتمس له إذا جاء وقت الافطار ومع ذلك كان الحكم في ذلك الوقت يجب أن يفطر قبل قبل أن ينام لو نام وجب عليه أن يواصل صيامه هذه الليلة ونهار غد إلى الليلة المقبلة وفي مثله نزل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هذه الآية وآية أخرى نزلت في قيس وهي قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود وفرح السحابة بنزول الآيتين فرعا عظيما حتى جاز لهم بعد ذلك ان ياتي الرجل امراته ليلا وان ياكل لو نام يقوم من النوم ياكل حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وكان من هديه نعمتك وكانوا للحديث صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الاكثار عليه الصلاه والسلام في رمضان وكان ينادر بن جبريل اجود التفصيل من ريح الناس يكون في الصلاه والصلاه حتى ان فكر يواصل فيه ساعات على البلاد، كجم... ليس... وقال يرضى أصعب الدعم الوساطة. فإن لم إلا قد واصد، فيقول لست كذب لي لست وفي رواية إني أظل من رأسي يطعمني ويصيده، الناس في A w tym momencie, gdybym nie był w stanie znaleźć się w to byłbym w stanie znaleźć się w tym momencie, gdybym nie był w stanie znaleźć بس قال الشيخ رحمه الله تعالى وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الاكثار من انواع العبادات فكان جبريل عليه السلام ينزل يدارسه القران في رمضان وكان اذا لمئه جبرائيل أجود بالخير من الريح المرسلة فرعا برسول ربه إليه إبراهيم الذي يدارسه القرآن وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أجود الناس هكذا طبعه الله على الجود أجود الناس وأكرم الناس وأجود ما يكون في رمضان يكثر فيه من الصدقة والاحسان إلى عباد الله وإحسان العبادة وطول القيام والسجود في الصلاة وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف يكثر من ذلك وكان يقص رمضان من العبادة بما لا يقص غيره به من الشهور حتى إنه كان ليواصل فيه احيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة ومع ذلك كان ينهى اصحابه عن الوساله رحمه بهم وشفقه عليهم والصحابه يحبون أن يواصلوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل فيقولون له انك تواصل يا رسول الله يعني كيف تنهانا وتمنعنا عن الوساله وانك تواصل فيقول لست كهيئتكم لست مثلكم ولا أنتم مثلي إني أبيت في رواية إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيه يظل طول نهاره عند ربي ربه ربه يسقيه ويطعمه ويبيت طول ليله عند ربه فربه سبحانه وتعالى يطعمه ويسقيه اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث العظيم اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين في الحديث أحد القولين إنه طعام وشراب حسي للفم مثل الذي ناكله ونشربه نعم قالوا وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها قالوا نأخذ الحديث على ظاهره الفرق إن الطعام, إن الطعام الذي يطعمه والشراب الذي يشربه ليس من, طعام الجنة، ليس من طعام الدنيا ولا من شراب الدنيا وإنما كان من طعام الجنة ومن شراب الجنة فطعام الجنة لا يفطر وشراب الجنة لا يفطر هذا الفرق بينهما وإلا فهو يأكل ويشرب حسا بفمه كما, يأكل كما تأكل الناس وتشرب هذا قول لبعض أهل العلم القول الثاني أن المراد به طعام معنوي وليس بطعام حسي والطعام المعنوي حقيقي أي كون الإنسان يطعم ويشرب من الطعام المعنوي غير الحسي لا يجعل الحديث خرج عن الحقيقة إلى المجاز بل لا نزال في الحقيقة الاطعام إما حسي إما من طعام حسي او من طعام معنوي ولكن لما كان الطعام المعروف عندنا المعروف في عرفنا هو الطعام الحسي وكيفيه الطعام وكيفيه الاكل يكون بالفم لذلك استبعد بعض الناس ان يكون هناك اطعام معنوي يغذي الانسان ويشبع الانسان ويمنع الظما ويمنع الجوع طعام يمنع الجور وشراب يمنع العطش ولكن ليس بحسن ما هو هذا الطعام هذا طعام لا يمكن أن يبتنع الإنسان بمجرد الوصف إلا من تذوق والتذوق ليس خاصا بالأنبياء بل بعض الصالحين الذين يكثرون من العبادة ومن ذكر الله تعالى الذين وصلوا إلى درجة المحسنين قد يتذوقوا هذا الطعام ويفزوا به ويقتنعوا بأنه طعام حقيقي لذلك يقول العلامه بن القيم القول الثاني أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه يفتح الله عليه معارفة وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته، ينادي ربه في صلاته، في قراءته، في سجوده، ويشعر عند قوله إياك نعبد وإياك نستعين ما لا نشعر، ويشعر في دعائه في السجود ما لا نشعر هذه المعاني وقرب عينه بقربه من الله. قربا يليق بالله تعالى وتنقمه بمحبة الله شدة حبه إلا وحب الله إياه والشوق إلى الله سبحانه وتعالى شوقا يصرفه عن الدنيا وما فيها والأنث بربه سبحانه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب المراد بالطعام هو هذا الغذاء الغذاء المعنوي الذي يقوم مقام الشراب الحسي ومقام الطعام الحسي ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه عندما من تأهل لذلك ولكن ليس كل إنسان يتأهل بذلك ولكن على الإنسان يجب أن يتصور ولا يعرفون إلا الغذاء الحيواني الذي يكون بالفم يجب أن يتصور الإنسان هذا التصور وان لم يتذوقه الله مستعان وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غداء الأجسام مدة من الزمن يبيت عند ربه فيطعمه ويسقيه ويظل عند ربه يطعمه ويسقيه ولا يشعر جوعا ولا ظما كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. هذا الكلام لعله منه رحمه الله لها اي للنفس احاديث من ذكراك تشغلها عما سواك يا رب عن الشراب وتلهيها عن الزاد لا يلتفت الى الزاد الحسي لها بوجهك نور تستضيع به ومن حديثك في أعقابها حادي حادي يحدوه إلى الله وينسى الدنيا وما فيها إلا ذلك الغذاء الروحي إذا شكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتهيا عند ميعاد إذا أحست بكلل وتعب في السير إلى الله يعدوه روح القدوم على الله تعالى يتذكر قدومه على الله ودخوله على الله وينسى جميع المتاعب والكرر في سيره هذا من يصل إلى هذه الدرجة هو الذي يحس بهذا الغذاء وهو الذي يفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم لست بهيئتكم اني ابيت عند ربي وإني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني نعم ومن له ومن له رجل تجربه والشوق يعلم استغناء الجسم بغفار القلب وطلعا كثير من غفار الحيوان ورسيا من اسطول أطافي من بمفروضه الذي قد قرب عينهم بمفروضه وتنعم بقربه ورضا عنه واخطاف محبوبه وهداياه وتحبه تصل إليه كل وقت ومحبوبه حفي به معترف بامره مكرم له صالح الاكرام مع المحب والاكتافه له, له. افلسفه هذا اعظم منابر هذا المحب فبيت لحبيب المؤمن لا شيء اجل منه. ولا اعظم ولا ولا أعرض إحساناً إذا اكتلأ فرق الليتي بفقه وأملك جميع جميعاً لزاء التنبيه وكواليه وتمكن حبه من طبعه وهذا كانه الحبيب فليس هذا التنور من حبيبي يمتعبه ويستيه ونهار ولهذا قال عند يطعمني ولو كان ذلك أعافر وشراطاً لما كان صعباً فضلاً عن فوره مواصلا قيل وكان قال ذلك لم يكن نواصره وقال لاصحابه فقالوا له انكم نواصح لست نواصي ولم يكن الناس كهيفتكم بل قرروا على في اليه وقطع الاتفاق بينهم حتى كانوا وقطع صحيح قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغداء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني ولا سيما ذلك المسرور الفرحان الظاهر الظافر بمطلوبه الذي قد قر عينه بمعبوبه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قرت عينه بمحبوبه وهو الله سبحانه وتنعم بقربه والرضا عنه وأطاف محبوبه وهداياه وتحبه تسل إليه كل وقت ليل ونهارا وغيره لا يشعر بذلك ومحبوبه حفيف بمعتني بأمره مقيم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له فرسول الله عليه الصلاة والسلام أشد الناس حبا لله سبحانه وربه سبحانه وتعالى يكرمه ويقدر له هذه المحبة فيقابل المحبة بالمحبة والإكرام افليس في هذا اعظم غذاء لهذا المحب إن كان المحب صادقا فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجمل منه وهو سبحانه، ولا أعظم، ولا أجمل، ولا أكمل، ولا أعظم إحسانا إذا امتلأ قلب المحب بحبه، وقد امتلأ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب الله لذلك يطعمه ويسقي وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه. لم يبق في قلبه غير الله لذلك لا يلتفت إلى سواء وجوارحه في طاعته وتمكن حبه منه أعظم تمكن وهذا حاله مع حبيبي افليس هذا المحب عند حبيبه يدعمه ويسقيه ليلا ونهارا بلى والأمر كذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إني أظل عند ربي يعني نهارا يطعمني ويسقيني إني أبيت عند ربي أي ليلا يطعمني ويسقيني ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما فضلا عن كونه مواصلا إذن ما كان يأكل طعاما حسيا بالفم ولا يشرب شرابا حسيا بالفم ولو فعل ذلك لا يكون صائما فضلا من أن يكون مواصلا ولكن يأكل بطريقة لا يدركها غيره ويشرب بطريقة لا يعلمها إلا الذي يسقيه ويدعمه وهو سبحان وايضا ولو كان ذلك في الليل لم يكن مواصله، ولقال لأصحابه إذ قالوا له إنك تواصل كان يقول لست أواصل ولم يقول لست كهيئتكم إذا الشأن كل الشان إن الطعام الحسي غير وارد والشراب الحسي غير وارد هنا وإنما هذا معنى آخر يدركه الخواص من عبادي. بل أقرهم على نسبة الوسال إليه وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك إنهم ليسوا كهيئتي بما بينهم من الفارق كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم فقيل له أنت تواصل يا رسول الله فقال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى وسياب البخاري لهذا الحديث. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسال فقالوا إنك تواصل يا رسول الله قال إني لست مثلكم إني أطعم, أطعم وأسقى وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين إنك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي حتى تواصلوا كما أواصل إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني هكذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصوصية له ويخصوصيه واضحه لا يوجد احد يستطيع ان يواصل كما واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوساد فابوا ان ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم راوا الهلال وكان ذلك في اخر الشهر فقال لو تاخر الهلال لذبتكم كالمنكل لهم يريد ان ينكل, ينكل بهم ويؤدبهم بذلك حين ابوا أن ينتهوا عن الوصال وهذا الاباء ليس عصيانا منهم ولكن رغبه فيما عند الله ورغبه في التاثيب لذلك وإن كان يريد أن ينكل بهم لكن لم يعتبرهم عصاة بل اعتبرهم مجتهدين يجتهدون في الوسال كما يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما في الأمر أثبت لهم الفرق بينه وبينهم إنه يطعمه الله ويسقيه لا يتضرر من الوسال وأما هم فيتضررون من الوصال لذلك منعهم وبالله التوفيق قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن حكم الوصال في رمضان وهو ان يصوم الانسان ويواصل ليله بنهاره قبل ان يفطر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسال رحمه للامه لانهم ليسوا كمثله وهو صلى الله عليه وسلم يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه واذن فيه مع ذلك الى السحر لما تكرر سؤالهم والحاهم انهم يريدوا أن يواصلوا معه كما يواصل عليه الصلاه والسلام قال لهم إلى السحر اي جعل ذلك حلا وسطا إذا كان لا بد من المثال فليكن الوسال من السحر إلى السحر وفي صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر لا تواصلوا نهي عن الوسال والهدف معلوم رحمة للأمة ولكنه عليه الصلاة والسلام لما رأى منهم الالحاء والرغبة الشديدة في الوسال قال لهم فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحاب فإن قيل فما حكم هذه المسألة وقد ثبت النهي مكررا وثبت الوسال بالسحابة يوما أو يومين من رسول الله عليه الصلاة والسلام وثبت الوسال بالصحابة يوما أو يومين من رسول الله عليه الصلاه والسلام فثبت قوله فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ما هي النتيجة التي نخرج بها من هذه النصوص وما هو الحكم وما موقف اهل السنة والجماعة من هذه النصوص وكيف استنبطوا الأحكام وهل الوسال جائز او محرم او مكروه قيل في الجواب اختلف اهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة اقوال قوله اختلف الناس المراد بالناس اهل العلم الذين لكلامهم عبره اختلف اهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة اقوال هل يجوز الوصال الوصال الكامل لا الوسال إلى السحر أحد الأقوال أنه جائز إن قدر عليه جائز مطلقا أي وصالا كاملا إن قدر على الوصال وهذا القول مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف أي من السحابة والتابعين إذا أطلق السلف أول من يدخل الصحابة ثم التابعين وكان ابن الزبير يواصل الأيام ليس الشهر كله ولكن الأيام من الشهر ومن حجة أرباب هذا القول ابن الزبير وأمثاله بما وما دليلهم على هذا الجواز دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوسال ينهى ومع ذلك حصل منه أن واصل به يوما ثم يوما كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسال وقالوا وقال لهم إني لست كهيئتكم لما طلبوا منه الوسال فلما أبوا ان ينتهوا أراد أن يؤدبهم وأن ينكل بهم ليدركوا ما في الوسال من التعب وربما يتعب الإنسان من الأعمال الأخرى من العبادات ويقتصر على الصيام يعجز عن الجهاد وعن الإطعام وعن طلب العلم وغير ذلك أراد لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما وانتهى الشهر وكان ذلك في آخر الشهر وقال لهم لو لم ينتهي الشهر لواصلت بهم كالتنكير بهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو كالمنكر بهم هذا دليل من يجي كونه واصل بهم يوما أو يومين دليل على الجواز والسياب يدل على أن هذا الوصال الغرض منه التنكيل والتاديب ليس ليعملوا ولا يدل على جواز الوصال مطلقا كما يظهر من الثياب فهذا وصاله بهم بعد نهي عن الوصال ولو كان النهي للتحريم لما ابوا ان ينتهوا اولا الصحابه لو فهموا ان النهي للتحريم لما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوا الا ان يواصلوا هذا واحد الامر الثاني لو كان النهي للتحريم لما أقرهم عليه بعد النهي إصرارهم على الوصال مع النهي ثم إقرار النبي عليه الصلاة والسلام إياهم يوما أو يومين بعد النهي دليل على أن هذا النهي ليس للتحريم قالوا فلما فعلوه بعد نهي وهو يعلم ويقرهم علما أنه أراد الرحمة بهم وأنه أراد الرحمة بهم هذا صحيح ووارد وورد في حديث عائشة والتخفيف عليهم وقد قالت عائشة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم متفق عليه هذا قول أي الجواز وأن النهي لا يدل على التهريم وأنه إنما نهاهم رحمة بهم وتخفيفا عليهم هكذا فهم بعض السلف فلنسمع الأقوال الأخرى نعم <تصفيق> هذا الطير الشاهدين رحمه الله بصفة كرانتي مهتاها أصحابه وليه كرانة تحريره ومتنزيه على الجري احتكي محمي الله من أي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لنا لن أبتد التحرير قالوا وقال الله ورحمة الله ان يقوم الله قال امامنا وصاته بالله كان لهم وكان لهم سنين لهم كريموا لهم وواصلوا راجع من اليسار فلهي لان وصاه في ترحيم مجري الذي أهىهم جالي فإذا وعنتهم أفسر سبو الصال فوأنت نفس الله كان ذلك أدعى فإنهم إذا ما في الوصال فأخصوا منهم المرأة في العبادة والتقصير هو أهم وعنجح من وضائح الدين لأقوة من أمر الله في مرايبي والإيطلاع في أورويا الظائمة والواقعة والجرور الشديد لنا في ذلك ويقلل بين تبين الله الدرس النعين علي المصال والمصالف التي فيه اليوم دول المصمم الله عليه وسلم طيب وليس إضافوا لهم على المصال بهذه المصالف الراجعة لعلم من إقرار أعاديه على النور في المسجي لمصالف التأليم ويأذن المطلع عن السلام فلا دول المصالف من إقرار المسيئة في صلاته الصلاة التي أغضره صم الله عليه وسلم أنها ليست مصالف وأنها منها أبي المصمم قدري المساواه في المواثيق الدينية طهرا صلى الله عليه وسلم وقالوا انه تمييز من المصالح او من قال اقرؤوا ما انزل الله عليه وسلم لا منها امور ويعلم العابد منها الشمس وقال في حكم الوسال, لا يجوذ الوسال مطلق منهم الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام الثوري سفيان الثوري من كبار أئمة المسلمين وكان إماما مرجعا للمسلمين في العراق وكان معاصرا للإمام مالك رحمهم الله قال ابن عبد البر وقد حكاه عنهم إنهم لم يجيزوه لأحد. يقول العلماء ابن القيم قلت الشافعي رحمه الله نس على كراهته. لم يقول بالتحريم ولكنهم قال بالكراه. واختلف أصحابه. هل هذه الكراهه كراهه تحريم أو تنزيه؟ كثيرا ما يطلب السلف خصوصا. بعض الائمه كمالك والشافعي يطلقون الكراهه ويريدون بها التحريم لذلك اختلف أصحاب هل المراد بهذه الكراهه التحريم او كراهه التنزيل واحتج المحرمون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والنهي يقتضي التحريم وبما أجابوا عن الوسال والإقرار وقالوا وقالوا عشة رحمة, رحمة لهم لا يمنع أن يكون النهي للتهرير بل يؤكد ذلك بيان ذلك فإن من رحمته صلى الله عليه وسلم بهم أن حرمه عليهم لئلا يقعوا فيما يكلفهم ولا يتيقون بل سائر مناهيه جميع مناهي النبي عليه الصلاة والسلام للأمة إنما هي رحمة وحمية وصيانة قالوا وأما مواصلته بهم بعد نهي فلم يكن تقريرا لهم وجه ذلك كيف وقد نهاهم لم يقرهم ولكن نهاهم ولكن إنما تركهم يوما أو يومين تقريعا وتنكيلا فاهتمل منهم الوسالة بعد نهيه لأجل مصلحة النهي رأى إن مصلحة النهي أن يواصل بهم أيام في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها أي ليدركوا بأنفسهم المفسدة فإذا ظهرت لهم مفسدة الصيام وظهرت حكمة النهي عنه كان ذلك أدعى إلى قبولهم وتركهم للوصال إذا أحسوا ما في الوصال من التعب فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوصال وأحسوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم من الوسال وأرجع من وظائف الدين من القوة في أمر الله عجزوا عن عمل أي شيء من أوامر الله إلا السياء مثلا والجوع والخشوع في فرائضه وعجزوا عن الخشوع في فرائضه والإتيان بحقوقه الظاهرة والباطنة لأن الجوع الشديد ينافي ذلك ويحول بين العبد وبين الخشوع وبين الاتيان بالعبادات الأخرى على الوجه المطلوب تبين لهم حكمة النهي عن الوسال والمفسدة التي فيه دونه صلى الله عليه وسلم وهذه المفسدة لا تترتب عليه هو صلى الله عليه وسلم والمصلحة لا تنعدم بالنسبة لهم لأن الله يطعمه ويسقيه واما هم فسوف يدركون المفسدة وتظهر لهم الحكمة وفي ذلك تأكيد للنهي لا اقرار لهم وليس إقراره لهم على الوسال لهذه المصلحة الراجحه ليست باعظم من اقرار الاعرابي على البول في المسجد وهل عندما اقر الاعرابي على البول في المسجد وهل دل ذلك الاقرار على أن البول في المسجد جائز لا انما اقر اولا لئلا تنتشر النجاسه في المسجد يكتسر البول على مكان واحد ثانيا رحمه للعرابي اذا قطع عليه البول ربما ضره في صحته وربما اصاب ثيابه وشيئا من بدنه لم يقتصر البول على مكان معين في المسجد اي يحتمل لو, أنه لو انهم قطعوا عليه البول لأن النبي عليه الصلاه والسلام زجرهم ومنعهم. لما رأوه يقول أرادوا أن يطردوه وهو يقول فقال لهم دعوه ولا تزرموا عليه البول لا تقطعوا عليه البول فدعوه فهل قوله عليه الصلاه والسلام أتركوه معنى ذلك إقرار بالبول في المسجد وان البول في المسجد جائز لا ولكن لهدف اخر ولمصلحه اخرى تلك المصلحه اولا لئلا ينتشر البول في المسجد فيكون في مكان معين المكان الذي بارك وثانيا لا يصيب العرابي لا في ثيابه ولا في بدنه ثالثا لئلا يتضرر بقطع البول عليه اي رحمة به وهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم لهذه المصالح اقر حتى بال وامر بعد ذلك ان يؤتى بماء ويصب على ذلك المكان والمسجد غير مبلط كان ترابا على الطريقة القديمة فاذا صبوا دلوا ما على المكان شربت الأرض وطهر المكان فذ على صحة العرابي وحوفذ على النواء الأخرى في المسجد سلمت من النجاسة وسلم هو من البول من النجاسة لهذه الحكم ولهذه المصالح أقره على البول وهل اقرار الصحابه على الوسال بعد الأيام ليدركوا بأنفسهم المفسدة التي في الوسال وليدركوا بأنفسهم حكمة النهي عن و وليكون في ذلك زجرا لهم وأبلغ وأبلغ زجر إذا أدركوا المفسدة وأدركوا الحكمة ليس في ذلك اقرار لهم إذا لا ينبغي أن يفهم من هذا بأن, بأن الإقرار يفيد على الجواز كما لم يفد في قصة العرابي هذه كأنه يقول رحمه الله المسألة لها نظائر وهذا واحد من النظائر الأمر الثاني الذي يشبه هذا إقرار المسيء في صلاته على الصلاة دخل رجل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المسجد الذي نحن في طرفه والنبي في المسجد عليه الصلاة والسلام بين أصحابه صلى صلاة لم يطمئن فيها نقر فيها نقر الديك كما يفعل بعض الناس اليوم فلينتبهوا الذين ينقرون في صلاته الرجل الذي لم يطمئن في ركوعه وسجوده وفي اعتداله وفي الجلسة بين السجدتين جاء سلم على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من صلاته التي نقر فيها ولم يطمئن فيها جاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه السلام فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل لم ينهه من أول الأمر ولم يعلمه الصلاة الصحيحة ولكن قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى في المرة الأولى فرجع فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل مرة ثانية رجع فصلى صلاته المعهوده التي لا طمانينه فيها فرجع مره ثالثه فسلم على النبي عليه الصلاه والسلام فرد عليه السلام فقال له ارجع فصل فانك لم تسل العرابي تعب فقال والذي بعثك بالاب لا ارسل غيرها هذه التي عرفها ما اعرف غيرها فعلمني فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الصحيحه موجز ذلك التعليم قال له إذا, إذا تضأهرت واستقبلت القبلة فكبر تبدأ صلاتك بالتكبير لا بقولك نويت أن اصلي صلاة العصر أربع ركعات مقتديا بهذا الإمام هذا الكلام كله لا له. بدليل إن هذا المسيء صلاة الذي لا يعرف غيرها أول ما علمه أن يبدأ بالتكبير ثم يقرأ ما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة ثم يركع فيتمئن في الركوع حتى تسكن الأعضاء ويسبح على الاقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم واجب شرط من شروط صحة الصلاه الطمأنين السكون حتى تنقطع الحركة شرط من شروط صحة الصلاه انتبه ثم ارفع حتى تعتدل قائما يعتدل ليس معنى ذلك يرفع ثم يتابع الهوية لا يرفع فيكف معتدلا حتى تكف الحركة وتسكن العضاء هذا يسمى اعتدال والطمئنينه في هذا الرك شرط كطمئنينه في الركوع والذين يفرقون بين الركوع وبين الاعتدال والجلسه بين السجدتين ويرون ان الطمئنينه في الاعتدال والطمئنينه في الجلسه بين السجدتين ليست بشرط ويسمون الركنين القصيرين هذا التفريق وهذا التصنيف من عند أنفسهم لا دليل عليه ولا ينبغي لمن يقرأ في مثل هذا الكلام أن يأخذ به يجب أن تأخذ الصلاة من الذي جاء به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال له ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وهكذا إلى آخر الصلاة محل الشاهد أمره بأيام يطمئن في جميع في جميع أركان الصلاة في الركوع وفي الاعتدال وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين هذا أهم شيء لأن القيام بطبيعته طويل هذا بالنسبة لمعنى تصحيح. صلاة سلات المسيء صلاة لكن الشاهد الذي نحن بسددي كيف أقر النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى والثانية هل معنى ذلك اقرار له على صلاته تلك التي سماها إنه إنها ليست بصلاة وأنه لم يسلها مع ذلك لماذا كرر الاقرار على تلك الصلاة لعكمة ولمصلحة لا لأنها صلاة ولا لأنها صحيحة ولكن لو نبهه من أول مرة قال له أنك إنك ما أحسنت الصلاة فسل كذا وكذا ما كان ينتفع بهذا التوجيه مثل ما ينتفع بعد هذا التكرار بعد أن كرر قال له ارجع فصل فإنك لم تسل إلى أن احس بالتعب من كثرة التردد وهل تظنون إنه ينسى بعد هذا هذه الصلاة لا ينساها ليستقر هذا المعنى في ذهنه ولو نبهه وعلمه من أول وعلى لما حصل المطلوب عليه من ربه أفضل الصلاة وأذكى التسليم هكذا الرحمة وهكذا التعليم وهكذا الشفقة كما أن هذا الموقف لم يدل على أن تلك السلاة صحيحة لا يدل اقرار النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على الوسال يوما فيوما لا يدل على الجواز بل في ذلك أبلغ زجر ليدركوا بأنفسهم الحكمة والمفسدة التي تترتب على الوسال قال العلامة من القيم رحمه الله تعالى ولا بأعظم من إقراره المسيعة في صلاتي على السلاء التي أخبره أنها ليست بسلاء وأن فاعلها غير مسل بل هي صلاه باطله في دينه فأقره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ فإنه أبلغ في التعليم والتعلم قالوا وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فرق النبي عليه الصلاه والسلام بين الأمر والنهي إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم المأمور به قد لا يستطيع الإنسان هيانا أن يأتي بجميع المأمورات ولكن عليه أن يأتي بما استطاع مما أمر به ولكن المنهي عنه لم يقل فيه الاستطاعة ولكنه قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما الفرق بينهما الفرق بينهما أن المنهي عنه أنت لا تفعل شيئا وانما تترك الترك الترك سهل ولكن المامور به عمل وقد واتيان بشيء والعمل والحركه والاتيان بشيء قد تستطيع احيانا وقد لا تستطيع لكن الكف عن الشيء ليس فيه صعوبه لذلك لم يشترط فيه الاستطاع في النهي قال وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه مطلقا المنهي عنه يجب أن يتجنب ولكن الاستدلال بهذا على جواز الإقرار لا يريد لما تقدم بأن الحكمة في ذلك ليدرك الصحابه بانفسهم المفسدة في الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم فقال إني لست كهيئتكم هذا سريع وصحيح في أن الوسال خاص به صلى الله عليه وسلم ولو كان مباحا له لم يكن من خصائصه إذن لم يكن مباحا له قالوا وفي الصحيحين من حديث عمر, عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم اختلف أهل الحديث في معنى هذا الحديث ما معنى قوله فقد أفطر الصائم الجمهور على أنه دخل في وقت الإفطار فعليه أن يفترق هذا فهم الجمهور وفهم البعض الآخر فقد أفقر السائم رضي أم أبا أي لو أراد أن يواصل لما صح وساله لأنه قد أفقر لأنه يقول عليه الصلاه والسلام فقد أفقر السائم وهذا المفهوم وإن كانوا يريد أن يسد اللوبي على أن من غربت عليه الشمس أطفت أرى رضي أم أباء على أن الوسال غير صحيح ولكن يعكر على هذا الفهم ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أولا بنفسه فونه يواصل وثانيا إقراره الصحابة يوما أو يومين يكون ذلك تكريعا وتنكيلا لهم إن العمل في حد ذاته صحيح وليس معنى قد أفطر أنه أن صيامه لو, وصل غير لو واصل غير صحيح لا بل معناه الصحيح إنه دخل في وقت الإفطار فعليه أن يفطر وعليه أن يعجل بالإفطار لأن التعجيل من هذه صلى الله عليه وسلم نعم <تصفيق> A ja uczę w tym, że w tym momencie, kiedy jesteśmy w stanie znaleźć się w tym momencie, kiedy هذا هو المحفظه عن احمد واسحاق احدثها بسعيد بن خليل رضي الله عليه وسلم لا تواصلوا خليل اراد ان يواصلهم يواصلي السحر رواه البخاري وباعثوا به صائم واسالوا له الصائم وهو في الحقيقه المنزله عن الشرك الا أنه تنخل. في اليوم وفي الصحيحين نحوه من حديث عبد الله بن ابي عوف قال فجعله مفتر الحكم بدخول وقت الفطر وان لم يفطر قلنا هذا الكلام فيه نظر وذلك يحيل الوصال شرعا قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة أو لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطرة وفي هذا حث على الإفطار وهذا الحث ينافي التأخير إلى السهر على وجه الأفضلية لا أن الصيام باطل وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة إن اليهود والنصارى يؤخرون وكذلك يفعل بعض المبتدع الآن لا يفطرون حتى تظهر النجوم مخالفين لهدي رسول الله عليه الصلاه والسلام ومتبعين للهوى وموافقين لليهود بإسد الطريقه، فطريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام واضحة، حث للامه على التعجيل، ولكن معنى التعجيل بعد التأكد من غروب الشمس، وليس وليس الأذان إلا علامة، كما أنه في السحور علامة، ولكن العبرة غروب الشمس إذا تأكدت من غروب الشمس ولو لم تسمع الأذان ولو كنت حيث لا تسمع الأذان ولكن تأكدت من سقوط قرص الشمس من السنة أن تبادر بالإفطار كما أن في السحور من السنة أن تؤخر السحور إلى, إلى طلوع الفجر الصادق أي تنتهي وتكف وتمسك مع الفجر لا مع الأذان الأول ولا مع المدفع الأذان الأول مجرد إشعار أو تنبيه للصلاه والمدفع في السحور إشعار بقرب الإمساك لا للامساك ولكن إشعار بأن الإمساك أربع والذي يحرم الطعام ويجب الامساك مع الاذان الثاني هذا معنى تاخير السحور ومعنى تعجيل الفطر التاكد من غروب الشمس وفي السنن عن ابي هريره رضي الله عنه لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس إلى اخره وفي السنن عنه قال قال الله تعالى في الحديث القدسي أحب عبادي أحب عبادي إليه أعجلهم فطرا وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر تأخير الفطر بعد غروب الشمس مكروه فكيف تركه كيف تركه إلى السعر إلا إذا كان بإذن الخاص فإذا كان مكروها مكروه لم يكن عبادة تأخير الإفطار إذا كان مكروها لا يكون عبادة فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة العبادة إما واجبه أو مستحبة وشأ المكروه ليس بعبادة والقول الثالث وهو أعدل الأقوال أن الوساله يجوز من سهر إلى سهر وهذا هو المحفوظ عن أحمد أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة وإسحاق بن راهوي جبل في العلم لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر رواه البخاري وهو أعدل الوساني وأسهله على الصائم الصائم من السهل عليه أن يصبر إلى السحر وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه أخر العشاء عشاء متأخر قوله أخر الطعام إلى وقت السحر كأنه أخر العشاء من وسط الليل إلى آخر الليل فالصائم له في اليوم والليلة أكله فإذا أكلها في السهر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره هكذا يحلد الحافظ من القيم رحمه الله مسائل الوصال فصارت الأقوال ثلاثة القول الأول ما هو القول الأول هو مواصلة السكين لله مواصلة الصيام القول الأول يجوز مطلق القول الثاني. ها؟ عدم الجواز تعليم القول الثالث التفصيل اي جواز ذلك الى الى السعر وبالله التوفير